يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وأمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فإن لقائنا هذه لقاء في الحلقة العشرين من برنامج أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا في الآية في تكلمنا في الحلقة السابقة. على قوله تعالى <تصفيق> وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولكن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون في هذه الآية بل يستفاد من هذه الآية فوائد منها أن هؤلاء المنافقين قد دعوا إلى الحق ودعوا إلى الإيمان ولكنهم لكبريائهم وغطرستهم واحتقارهم غيرهم يجيبون من يدعوهم إلى ذلك بأنهم لا يؤمنون كما آمن السفهاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يدعون أن الإيمان سفه يدعون ذلك إما عن اعتقاد وإما عن إضلال الخلق يحتمل أن الله تعالى آما بصيرتهم فرأوا الحق باطلا ويحتمل أنهم يرون حق حقا ولكن لم يوثقوا باتباه وهذا هو الأقرب فهم يريدون الوصف المؤمنين بالسفة يريدون بذلك تنفير الناس من المؤمنين ومن طريقتهم وهي الإيمان بالله ومن فوائد الآية الكريمة أن لتنفير المؤمنين أو أن لتنفير المنافقين عن دين الله عدة, عدة طرق منها حيب أسفاعه كما في هذه الآية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن رب على الباطل باطله ومبين أنه هو الذي على الباطل في تعالى ألا إنهم هم سفهاء ولكن لا يعلمون ومنها أن من التوائد الآية أن السفة وصف رضيء كل أحد ينفر منه وهذا أمر لا شك فيه ولكن ما هو السفة السفة هو كل السفة أن يرغب الإنسان عن دين الله عز وجل وعن الملة التي عليه الأنبياء والصالحون قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إفراهيم إلا من سفع نفسه ولهذا نقول كل إنسان يرغب عن دين الإسلام فإنه سفيه مهما بلغ في الذكاء ومهما بلغ في الإدراك لأنه لو كان راشدا عاقلا عقل تصرف وتكفير لكان متبعا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا. وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنع معكم. إنما نحن مستهزئون. الله يستقل الله تعالى. الله يستهزؤ بهم ويمدهم في طيعهم عنه. هؤلاء المنافقون من أوصافهم المراوغة والدجل والتمويه فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن رضاء للمؤمنين وخداع لهم وإذا خلوا إلى شياطين تواغيتهم فإمة الكفر قالوا إنا معكم يعني ولسنا مؤمنين إنما نحن مستهدئون أي مستهدئون بالمؤمنين نسهر بهم ونلعب بعقولهم هكذا زعوا فقال الله تعالى ردا عليهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه واستهزاء الله بهم يعني أنه عز وجل يمري لهم ويمهر لهم وهذا تفسير لازم الاستهزاء وإلا فالاستهزاء صفة من صفات الله الثابتة له على وجه الحقيقة لكنه عز وجل يني هؤلاء ويمدهم ويدعهم في هذا الطغيان يطيعون ويسيهم في هاتين الآتين فوائد أولا طغيان مراوغة هؤلاء المنافقين حيث يقولون للمسلمين قولا للمؤمنين قولا ويقولون لشياطين من كثير قولا آخر مضاد له إذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمن وإذا خلوا إلى شاطيرهم قالوا إن معكم وهذه غاية مراوغة ففيها خداع لهؤلاء ولهؤلاء خداع للمؤمنين بأنهم مؤمنون وخداع للكافرين بأن بأنهم معهم ولكن خداعهم للكافرين ليست خداعهم للمؤمنين لأن حقيقة حالهم أنهم مع الكفار وأنهم مع الكفار فهم ليسوا بمؤمنين حقا وهم كافرون حقا من فوائد الآية الكريمة أن العسان يؤخذ بظاهره فالمؤمنون إذا قالهم هؤلاء المنافقون آمنا تركوهم وظاهرهم ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ظاهرهم حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهكذا الأحكام في الدنيا إنما تكون على الظاهر لا على الباطن أما في الآخرة فتكون الأحكام على الباطن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحي ما أسمع فمن قليت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكهر ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يقولون للمؤمنين إنا معكم بل يقولون آم يقولون آمنا لكنهم في خطاب الكافرين يقولون إن معكم وهذا ظاهر في عقد الموالات بينهم وبين الكفار لأن المعية تقتضي المناصرة والموالات فهم مع الكفار أولياء مناصرون لكن مع المؤمنين يقولون آمنا وما يدرينا فلعلهم يريدون بقولهم آمنا يعني آمنا الطاغوت. وفي من فوائد هاتين الآيتين أن الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به وبعباده. هنا قال الله يستهزئ به. وهذا الوصف الذي وصف الله به نفسه وهو الاستهزاء على قاعدة أهل السنة والجماعة السلفية. فجر على ظاهره ويقال إن الله عز وجل استهزئ بمن يستحق للسهزاء وهو السهزاء حقيقي يليق بالله عز وجل ليس السهزاء يتضمن نقصا لأنه لأنه لأن الله وصف به نفسه وكل ما وصف الله به نفسه فهو كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولهذا لا تجد الله عز وجل يصف نفسه بالإستذاء على وجه الاطلاع وإنما وصف نفسه بالإستذاء في مقابلة المستهزئين بإعبده ليبين بذلك أن الله عز وجل أقوى منهم وأعظم فإذا سخروا بالمؤمنين سخر الله منهم ومن فوائد الآيتين بيان حكمة الله عز وجل حيث جعل الجزاء من جنس العمل فكما أن هؤلاء استهزوا بالمؤمنين فالله تعالى استهزأ بهم وهذا من عدل الله عز وجل وهو تابت في الدنيا وفي الآخرة بل إن جزاء الله عموما دائر بين العدل والفضل فهو بالنسبة للعصاك عدل وبالنسبة للطائعين فضل نسأل الله تعالى أن يتولانا جميعا بفضله وعناته وأن يرزقنا الثبات على الحق والوفاة عليه إنه جواب الكريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين